التسع القاعدة الفقهية الفقهاء بيعلمونا لنا كده الأمر إذا ضاق التسع عارف أنت أول يوم رمضان يا رب أعطق رخبت من النار ولسه أنت ما اتغيرتش اليوم الثاني لسه الثالث العاشر العشرين رمضان حيخلص ومش هأعطق رمضان حيخلص ولن يغفر لي اعرف أن هناك رزق مخبوء سيأتيك أنت حسب كده أنها لم تقبل وهي المسألة لسه ربنا سبحانه وتعالى بيختبر إخلاصك وصدقك لأنه لو عجلك بالفتح نمت كده شفت لك رؤية أن أنت ستبلغ ليلة القادر ولا أنت في الفردوس الأعلى ولا شفت النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية يا سلام الله أكبر هتعمل إيه تاني يوم بقى خلاص بقى مفيش مشكلة خلاص خلصنا الموضوع شفت هي ليلة واحدة هي شغل مفيش أربعة وشيس ساعة جبنا الموضوع فربنا سبحانه وتعالى يبدأ يخبئ هذه الجائزة عنك تشتغل ثاني يوم وتالت يوم وتصر هكذا طيلة الشهر وبعد كده بقى ممكن الجائزة دي تجيلك الله أعلم كيف تكون بس هو المسألة المؤمن مشغول بتجويد العمل مش بثمرة العمل هو دائما أبدا مش مهموم إلا بانه لا أنا يظهر قصرت شوية برح كانوا جزء خرقا لا نخليهم اتنين امبارح كانوا مئة استغفار لا نخليهم ألف امبارح أنا ما ثبتتش الصيام شوية برضو اتكلمت كلام فارغ كتير وضيعت وقت كتير لا الصيام النهاردة حيبقى أحسن من كده طول الشهر انت باشي كده حين حينئذ تأتي المنح العجيبة شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب كذلك قال زكريا ولم أَكُمْ بِدُعَائِكَ ربي شَقِيَّةٌ وهكذا جرى الأمر لسيدنا يعقوب زي ما قلنا هي دائما كذا لما تزداد شدة يبقى الفرق سيأتيك طيب قلنا واحد إياك إنك تيأس إياك والإحساس بالإحباط إياك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 بقى مأواهم القبور ويمكن برضو كان نفسهم يبلغ رمضان ويمكن ما كانش حد منهم يفرق عنك كتير فلو استفد بالمنة العظيمة دي حقها حقها الشكر قال أحد الصالحين لي أخيه كم عاملته تبارك اسمه بما يكره فعاملك بما تحب اسأل نفسك كان عايزك تكتب الأسئلة دي ها كم عاملته بما يكره فعاملك بما تحب انت تعمل مخالفات وذنوب وهو نعمته برضه منزلها عليك انت تبيت تعصيه والصبح يرزقك يبعت لك رزقك انت لسه على المعاصي دي وهو سبحانه وتعالى لو شاء ان يعاقبك في الحال كان كم عاملك بما تحب وعاملته بما يكره السؤال الثاني هل قصدت إليه في أمر كربك فخذلك يعني أنت كنت نزل بيك بلاء شديد جدا وحتى تدعيه بصدق وبإخلاص وتضرع وبعد كده خذلك مفيش حد بيقبل عليه ويخذله ليه يخذله ده هو سبحانه وتعالى في كل دعوة لتدعوها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 ومدها لكش قول آه أنا عايزك تقول من جواك آه أنا كان نفسي في حاجة ومع ظلتش يوم القيامة هتعرف ليه منعها أنا قلت ما منعك إلا ليعطيك حيرفل أبوابه ليه بخيل سبحانه حاشا سبحانه يده سحاء الليل والنهار ولا تنفد خزائنه على كثرة الرد شوفوا بقى الكام مليار دول مسلم وكافر أم من يجيب المضطرة إذا دعاه المضطرة ده ممكن يكون كافر فيجيب دعوته شوف أكم من يردل يدعوه ويقولوله يا رب اعطنا كذا فيعطيهم ولا يبالي ولا تنفت خزائنه فكم سألته شيئا فلم يعطكه أرأيت لو أن بعض بني آدم فعل بك هذه الخلال اتصور معايا انت بتسرق ولد أو بتسرق مديرك ماشي والراجل بيعملك معاملة كويسة جدا بس انت بقى شيطان شاطر والكلام ده وروح تمادي ايدك على الحرام كويس الراجل عرف ان انت بتسرقه لا خصم من مرتبك ولا طردك ولا اذاك ولا بلغ فيك بل بالعكس تودد ليك بهدية جميلة شكلك بعمل ازاي تصور انت شافك وانت بتسرقه فانت بقى اتلبشت انا كده رحت في ستين الف سلامة كده ضعت كده مفيش فايدة لقيت الرجل بيحط ييده في جيبه وبيديك شوية فلوس وبيقول وبيقولك متعملش كده تاني اي احسان واي جود بعد ذلك هكذا انت تعصيه وهو يرى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 لما تحس المعنى ده وتتفكر فيه كده تبقى عايز تعمل ايه؟ الراجل ده اللي خيره مغرأك ده اللي ما حرمكش وما عقبكش عليك ايه؟ حقه عليك ان انت تسرقه تاني؟ ولا تبطل بقى ولا كفاية بقى كده؟ الفرصة جت عشان تصحيح المصار دائما أبداً عيش مع الآيات دي كتير قوي في زمن رمضان وغير رمضان وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها عدد نعم عليك قال عمر بن عبد العزيز علامة الشكر تعداد النعم وانت لما تعطى عدد النعم وانت تلاقي نفسك قلت حولي ولا ايه ولا ايه يا ما انت كريم يا رب يا رب لك الحمد يا رب من جواك قوي كده يبقى هو ده العجز عن الشكر تمام الشكر ولو شكرته حطيعه بعد كده حيسهل الأمر أقول لك بقى الصيام والقيام والقرآن وحنشتغل يا شباب وإن شاء الله نعمل السنادي حاجات عمرنا في حياتنا ما عملناها وحيبقى أحلى رمضان في حياتنا خلاص بقى انت حاسس بالمعنى جواك الدافع الذاتي المتجدد اللي حيشغلك إحساسك بنعمة ربنا عليك وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة أنا عايزك لما يدخل رمضان حس كده إن ربنا بيديك الهديه، فاكر الراجل اللي طلع من جيبه فلوسه ادهالك وادهالك الهديه، استشعر الآية دي كده فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين الله بصوا كده حسوا إن رمضان ده شيء عظيم وكبير وحاجة فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وإياك أن تكون ممن يعرفون نعمة الله